والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإضطادا لمن حارب الله ورسوله من قل ولا يحلف إن أردنا إلا الحسن و. 114. إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا 116. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فَانْهَارَ رَبُّهُ فِيهِ نَارُ جهنم والله لا يهزي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن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 119. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم